أو أصابت جسدا فأمرضت أو أصابت عظوا فأبقلت أو أصابت جمالا فشوهت أو أصابت شعرا فأسقطت أو أصابت عينا فأمرضتها أو أصابت رحما فعقمت اللهم بطل حسدا على الدين وقوة الإيمان أو على الاستقامة والإلتزام أو على العافية في الأبدان أو على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 أو أصابت عظوا فأبطلت أو أصابت جمالا فشوهت أو أصابت شعرا فأسقطت أو أصابت عينا فأمرضتها أو أصابت رحما فعقمت اللهم بط حسدا على الدين وقوة الإيمان أو على الاستقامة والانتزام أو على العافية في الأبدان أو على حسن الحديث وطلاقة الس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 او اصابت جسدا فأمرضت او اصابت عظوا فأبطلت او اصابت جمالا فشوهت او اصابت شعرا فأسقطت او اصابت عينا فأمرضتها او اصابت رحما فعقمت اللهم ابطل حسدا على الدين وقوة الايمان او على الاستقامة والالتزام او على العافية في الابدان او على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 الدوّق وجمال الملبس اللهم أبطل العين الأقارب والجيران والأصدقاء اللهم أبطل العين الأصحاب والزملاء اللهم أبطل الحسد على جمال الأجسام او على جمال الشعر والأيون او على السعادة في المال والعمل او على الجاه والسلطان او على السعادة في البيت ومع الأبناء او على السعادة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 أو أصابت جسدا فأمرضت أو أصابت عضواً فأبطلت أو أصابت جمالا فشوهت أو أصابت شعرا فأسقطت أو أصابت عينا فأمرضتها أو أصابت رحماً فعقمت اللهم أبطل حسدا على الدين وقوة الإيمان أو على الاستقامة والانتزام أو على العافية في الأبدان أو على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 ذوق وجمال الملبس اللهم ابطل عين الاقارب والجيران والاصدقاء اللهم ابطل العين الأصحاب والزملاء اللهم ابطل الحسد على جمال الاجسام او على جمال الشعر والعيون او على السعادة في المال والعمل او على الجاه والسلطان او على السعادة في البيت ومع الابناء او على السعاده على الاهل والزوجات اللهم ما حرها اللهم ما ازل اداها وضررها وشرها اللهم أبطل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 او أصابت جسدا فمررضت او أصابت عظم فابطلت او أصاب جمالا فشوهت او أصابت شعرا فسقطت او أصابت عينا فمرضتها او أصابت رحم فقيمة اللهما ببطل حسدا على الدين ووق الإيمان او على الاستقامة والنتزام او على العافية في البددا او على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 اللهم ابطل العين معجبة نظرت وما باركت اللهم ابطل لا عين معجبة نظرت وما ذكرت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 او اصابت جسدا فامرضة او اصابت عثوا فابطلة او اصابت جمالا فشوهت او اصابت شعرا فاسقطت او اصابت عينا فامرضة او اصابت رحما فعقمت اللهم ابطل حسدا على الدين وقوة الايمان او على الاستقامة والانتزام او على العافية في الابدان او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 اللهم أبطل عينا معجبة نظرت وما باركت اللهم أبطل لا ترى عينا معجبة نظرت وما ذكرت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 اللهم أبرد حرها اللهم أزل أداها وضررها وشرها اللهم أبطل أثرا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 او أصابت جسدا فأمررضت او أصابابت عجم فابقالت او أصاب جمالا فشوهت أو أصابت شعرا فسقطت او أصابت عينم فأمررضتها او أصابابت رحم فقيمة الما بط حسدا على الدين ووقمة الإيمان او على الاستقامة والنتزام او على العافية في الابدا او